عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرق المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد وصلنا قبل الصلاة إلى المسائل التي معها الإمام بعد كتابتها في التفسير أول هذه المسائلة تخصيص العموم في القياس الخفي تخصيص, تخصيص العلوم أو العموم تخصيص العموم في الخفي بينما ذهب في اللمع إلى إطلاق التخصيص بالقياس قياس نعيم جري وخفي هو اختص الخفي في التبصرة وقال يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي وذكر أولا قال خلاف للجمع في اللمع أطلقة الكلمة وقد يجوز تخصيص العموم بالقياس فأدخل مع الخفي الجلي ثم هنا الخلاف عند الخلاف تخصيص العموم العموم المتخصص والخلاف اللي بتخصص. العموم اللي بتخصص. عند الخلاف على العموم خصصوا في كتاب التفسير بالخفي بالقياس الخفي في اللمع أطلق القياس عامة فأدخل مع الخفي الجلي وكام في اللمع قال يجوز التخصيص بالقياس الخفي والقياس الجلي المسألة التانية وحتى نحن من هذه الجدئية في شرح اللمع شرح الجمع قال أن التخصيص بالقياس الجلي جائز وكنا قد عولنا على غيره في التفسير يعني كأنه بيرجع القول إلى أن ما كان في التفسير بالنسبة إلى الإمام في آخر عمره كان مرجوح يعني فصل في المسألة في شرح النما ورجع عن المسألة في كتاب في اللمع ذكر ذكروا المسألة في ورجع عنها في كتاب اللمع وفصل في المسألة في كتاب وفصل ليه لأن زي ما قلنا في اللمع قال بجواز التخصيص بالقياس فأدخل النوعين لكن كتاب الشرح مطول فأشهف فيه الكلام وفصل فيه أن القياس الجلي يجوز فيه التخصيص مسألة تانية بمعنى الواو، بمعنى الواو، في خلاف بين أهل الوصول على معنى الواو تفيد الترتيب تفيد العاطفه في كتاب التفسير ذهب إلى أن الواو تقتضي الترتيب، واستدل وناقش من قال بغير ذلك؟ تفيد الجمع والتشريك وهذا من معاني العطف والتشريك التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في اللمعا اصبحا شريكين في امر واحد خلاص وقال وذهب بعض اصحابنا أن الواو للترتيب وهذا خطأ صرح في النمع بهذه الجسئية يعني خطأ نفسه في التفسير وأكد بإسهاب في شرح اللمع ما ذهب إليه في اللمع المسألة الثالثة نعم وقال بعض أصحابنا هو من أصحابنا ورد يعني هو من نفس الناس الذي نصر هذا المذهب وهذا قول في كتاب التفسير ها؟ ها؟ ماذا قال؟ اه الا انها تفيد الترتيب الواو تفيد الترتيب وهذا خطا لتعقيب الشيخ على قول بعض الاصحاب المساله الثالثه في النسخ بالتفسير ها؟ بمعنى الواو للترتيب في اللمع آه. خطأ في اللمع رجع عما قاله في التفسيرة في التفسيرة قال ووت في الترتيب جي قال في اللمع ان هذا قول اللي بعجي اصحابنا وهذا خطأ في التفيد ايه قال الجمع والتشريق وده معنى معاني العطف التشريق معنى ايه بذبت كده المعطوف والمعطوف عليه اصبح شريكاني فيه في حكمه وحي. خلاص الكلام ترجع عنه في كتاب إيه؟ اللمع وكان مأييده في كتاب إيه؟ التفسيرات وفي شرق اللمع أيض الكلام هذا المسألة بس لما تجي في معاني الحروب في اللمع للفظة الواو حارة الواو تفكر بأنت الفهرس اللي بدناها في الأول بس مش هنعيد عليه عليك يعني. مش هنقول لك ألف التفسيرات كذا ورجع عن هذا القول واستمر في رجوعه عن القول مش هنقول كيف لأننا مش هندرس أصول فقه المقارن نعم سيدنا نعم الواو يا شيخ علاء الدين الكلكندي رواه حفص جمع وصنف في مجلدات كبيره مجلد كبير بمعاني خمس حروف منها كان الواو فأورد أن الواو عند اللغويين أكثر من 26 معنى بالضبط كده ايه اصل الاطيار اللي احنا بنسميها في بصور قرينه النص خلاص تفضل نعم اسم الواو في القران الكريم علاء الدين الكلب الكندي هو موضوع اسم الواو في القران الكريم النسخ في التبصيره ذهب الى حق النسخ ثابت لهذه الامه قبل التبليغ قبل التبليغ بالرسالة قبل التبليغ بالرسالة أنا ها النسخ النسخة دي بشيء بيسمى عند العثولين النسخ النسخ ده إيه ها, ها؟ حق النسخ لهذه الأمة في طبقة الفابد بالتبليغ التبليغ بالرسال ثابت آه. قبل التبليغ بالرسال ورجع عن هذا القول في اللمع وقال بمذهب الجمهور إيه هو مذهب الجمهور تبوط النسخ بالتبليغ لا قبل التبليغ وقال في اللمع إنه الصحيح يعني الرأي ده هو الصحيح ثبوت الناس بالتبليغ ولا مش قبل التبليغ المسألة هل لهذه الأمة أن تنسخ بلا مبلغ؟ ها نعم نسخ نعم نسخ ماذا نعمتي قبل البلاغ ماهي تمام لكن ده في النص في الأصول المراد بكلمه البلاغ الرسالة وجود رسول من يقول بان رساله موسى نسخت رسول لكن ليست بقضية البلاغ أحصرها في المعنى القريب أن يكون مبلغ يبلغ أن النجوس السلام قبل أن يبلغ أمته صلوا كما رايتموني يأصلي جاء النسخ لا القضية مش معناها كده البلاغ كلمة عامة تعول على الرسالة بأكملها رسالة تنسخ رسالة هم مثلنا الصحيح بذلك الجمهور بذلك أهل السنة والجماعة أن النسخ ثابت ولكن بإيه بناسخ بنص، خلاص، هنقول في شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ لهذا الشرع لكن لو ورد ناسخ للشرع فبين ناسخ الشرع شرع شرع هلأس المتكلمين أفردوا في هذه الكلمة فتكلموا بكلام آخر الشيخ عرض في التفسير أن يجوز النسخ الحق ثابت الامه النسخ ولكن بدون بلاء بدون تقدير بدون ما ياتي جديد ينسخ للامه لها أن تنسخ تنسخ بايه اختلفوا فيها قضيه لكن انا بتكلم في افضل قضيه هل يجوز النسخ بلا مبلغ يلي يقول لي ان ما فات منسوق ولا يجوز العمل بك الجمهور قال لا لا بد من وجود مبلغ جديد ينسخ ما كان موجودا بالأمس هو رجع الى مدى الجمهور وقال انه الأصح في كتاب العلماء، خلاص. مسألة رابعة في شرع من قبلنا مترتبة على قضية الناس. في شرع من قبلنا، شرع من قبلنا الدليل مختلف في حدياته عند الأصليين. مختلف في حدياته عند الأصليين. هل يعتد به أصل لاصطبط منه حكما شرعيا، بالنسبه شرع محمد صلى الله عليه وسلم، أم لا؟ هذا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه وجاء في شرح اللمع وقال اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق منهم من قال بطريق يعني منهم من قال هو شرع لنا إلا ما نشخ شرعنا الرأي دا اللي في التفسيرة الرأي دا الأول اللي في التفسيرة لكن هو في شرع لما أسهم طول في القليل وفصل فيه والثاني ليس بشرع لنا من الاصل ليس بشرع لنا من الأصل وقال وهذا اختيار الإمام الإمام مصطلح في كتاب اللمع وكتاب الشرع يعود على الشراط يعود على نفسه لأن الأصل كان في كتب الإمام الشرازي رواية فلان زي ما هنزكر السنة كده فلان عن فلان عن فلان عن فلان هذا من ذكر الراوي لأراء الشيخ مفهوم؟ سمحة تقولي الإمام بيستعلي بعد ما كنا بنقول فيه وفيه وفيه في الوقت الإمام لا ده من ذكر الراوي الله سمي شيخ وهو اختيار الإمام وذلك رجع فيها يعني في كتاب التفسيره قال شرع لنا إذ لم يارف إني ناسخ جي في اللمع قال هو ليس بيشفعل لنا أفطأ لا عذر بوجود النس ولا بعدم وجود النس ثم ذكر الأدلة ها مثل نسكو التالي ببعض وقال في اللمع نحن نأكل الرأي نرجع عنه بس آه. والذي نصرت في التفسيرة نصرت في التفسيرة ان الجميع شرع لنا الا ما ثبت نسخه والذي يصح الان عندي والذي يصح الان عندي ان شيئا من ذلك ليس بشرع لنا طيب شرع لنا ما لم ير فيه ناسخ في اللمع قال بعضه شرع لنا والبعض الآخر على قولته أن شيئا من ذلك ليس بشرع لنا لشرح اللمع قال هو ليس شرع لنا إذا المسألة عند الإمام هي كمرة ثلاثة أراء الرأي الراجح عند الإمام مش عند نحنا ليس شرع لنا بل الإمام الإمام وثبت عليه خلاص المسألة الخمسة ما ثبت حكمه بالقياس يجوز في قال يجوز أن يستنبط منه معنى آخر ويقاس عليه خلافا لمذهب الجمهور عندنا الخمر أصل في عملية القياس بحكم النبي لما يقول لك ما حكم النبي ستقول حرام الأصل هي حرمة الخمر للمصطلح الأصولي تحت حرمة الخمر ما تيش تقول لي فاكتنبوه علم عن المصطلح الصورة المقيس عليها من معاني الجليل اخذنا كثيره المقدمه في التبصيره قال يجوز ان يقاس على ما قيس عليه يعني يصلح عند الامام بالتبصيره ان يكون النبي صوره نقيس عليها لحكم اخر خلاص دي معناها كده في اللمع وفي اللمع قال وقد نصرت فقد ذكرت في التفسير في جواز ذلك والذي يصح عندي أنه لا يجوز ثم رجع في شرح النمع فمال إلى الجواز مرة أخرى وأجاب عن أدلة من قال لا يجوز من قال لا يجوز راي الجمهور لأن عند الجمهور لا يجوز أن الحكم المراد الفرع المراد حكمه قيس على له حكم لا يصلح أن يكون صورة نقيسا عليها مرة أخرى في عملية أخرى دراء الجمهور خلاص أيد في كتاب ورفض في كتاب ثم رجع للمذهب الأول في كتاب آخر الذي كان عنده فيها ثلاث أقوال إحنا دايما مع طلبة العلم ما بنرجحش لأنه هو لسه بدري على الترجيح معاه، لكن بنحاول أن نحصله المسائل في الكتاب المساله الفلانية بدايتها كذا ونهايتها كذا وخالف في كذا وايد في كذا بس دي مي يقولها كده في الدراسة المسائلية في الفرق عايزين نحدد المسألة إن المسألة دي لمالك المسألة دي أحمد دي للشافعي دي لأبي حنيفة لكن ايه الراجع فيهم بالقضاءة يا خار حدث بالمزهر الأول وبعد كده لما تصل إلى درجة الابتهاد رجع عم وفوق التعارض والتفضيح الموضوع عشان عدد يكون ما يسمى بالملك الفقية في دماغ الطالب خلاص عندنا مرضه في الأصول حاجة اسمها ملكة أصولية ملكة أصولية ندور بين الكتب بين الأراء بين الأدلة الأراء ولا نرجح لأن الطالب لما يصل إلى درجة الترجيح يبراج القصول خلاصة ولي رأيي الامام والراجح ورأيي الامام مرجوف رأيي الامام والراجح ورأيي الامام والمرجوف ويناقش الأدلة ويرد على هذه الاعتراضات معايا هي ما شايف؟ ما شايف يقول لنا عاييه دعرب الأراء لا أنا بكلم طالب وما فيش حد برا عام حيقول حي لي برأي شراطي في القبصيرة أولى ولا في اللمع أولى قديدين مفصولة هو لا يعرف التفسيره ولا يعرف الشراجه أصفاً منشى مشايخ ولا؟ طيب ولا... لا هنا يسأل السؤال مع الادب بقى. يعني ده أدب يعني يسأل عن أدب والطلبة مع الشيخ مع الامام إن كان الراوي لما يروي رأي الإمام يقول هذا ما رآه الإمام هل تشكل عند بعض الطلبة أن المذبين في مذهب الشافعيه شفيعي، لكن لما تسمع أن الكتاب انتقل عن طريق الرواية اصل زحك نسبة الكتاب يبقى هتشوف الأدب اللي كان بين الراوي وبين من أعطاه سند هذا الكتاب خلاص فهل السؤال بها الله فهل رجوع الشيخ من كتاب إلى آخر يجعل طالب العلم يستهين بالشيخ لا لعل في رجوعه حق والرجوع للحق فضيلة انت الطالب يقف مع كلمة الفضيلة ده نبقى قصولي عشان كده ما بنهتمش في الاول بنبد الطالب الراجح والمرجوح لو الدنام راجح ومرجوح اول ما حيتنطف هتط عشير واخطى الامام في كذا اول حاجة انا, أنا سمحكين اه اول ما اشتد ساعده ويهدو مين صاحب الكتاب يا اذنى ما تقولش الله كلمة قوله يا جنب يعني باعتبار انك جاي وصولي كل ما جربت اسوق خليك مؤدب لا واغلط الامام في كذا جزاك الله خير يا عم سيد علشان كده الطالب في البداية لازم يحصد القول بدون رتقان القول عشان يحترم نفسه ويعرف يقف مع مين ده بيتكلم مع شراس انا مش بعبد الطالب بشراس مع عدا الله ان جهول اتخذوا احباره ومرالبان ومرهبان امرهم من مين الله لكن قول احترموا اهل العين بس يحترم الناس دي خلاص مفألة ستة مفألة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص. النبي في الأصول صلى الله عليه وسلم له ثلاث أنواع من الخطاب له خطاب خاص به له خطاب خاص بالتكليف له خطاب في على الجملة والعاد الختاب الخاص بالتكليف يخاطب به النبي خاصة صلى الله عليه وسلم ومن ورائه كل المكلفين عامة الخطاب الخاص له هو خاص بنبوئته قموا الليل إلا قليلا هل يدخل فيه المكلف بالتكليف بالإجمع لا ليه لأنه خاصة بالنبع والسلام أنا عادي أفهمك المسألة بس الشكلات ازاي الخطاب الخاص بالجبلة تعوي على الجبلة كما عولنا على حديث خالج في ترواية خاصة ليس من طعام قوي بس صنع أصلها وحي فلما يجري الوحي على لسانه صلى الله عليه وسلم ويجري الجملة يجري الجبلة خطاب خاص بإيه بالجبلة بالعادة بالعرف هبقى تعال في المسألة هذه الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بقى الخاص بالنبوة ماذا قال في التفصيله في هذا الخطاب قال في التفصيله إذا خطب النبي عليه السلام نحن دائما ندب أهل السماء الجماعة صلى الله عليه وسلم النقليط عليه السلام في خلاف ونقل شيخ أسامر في ربه على ابن محلي المطهر المحل الشيعي في كتاب منهاج السنة وأن الاصل عند اهل السنة والجماعة قولت اللهم صل على محمد أما عليه السلام لفظة مستعابه من الحوارث وكأنها فيها انكار ضمني للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمنين خدم صلاة والسلام صلوا عليه وسلموا أمرين عليه السلام بخطاب خاص به عليه السلام بكمة الإيمان في كتاب يعني هو اللي ذكر النص أنا بذكر الجنة اللي هو في كتاب التفسير الشراب أنه إذا خطب النبي عليه السلام بخطاب خاص به فإن أمته تدخل فيه على خلاف الجمهور يعني كده ما عندوش خطاب بسميه خطاب خاص وكان فرضيه قيام الليل على النبي وعلى من كل امه كل امه قال لا يدخل معه غيره الا بدليل لاول اول, أول شيء خصص الخطاب لا بد من ذكر دليل ها يدخل المكلف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب الخاص لأنه يعتبر بوجود الخطاب الخاص في اللمع مش في التفسير، وظهر إلى ما ذهب إليه في اللمع في شرح اللمع وفصل وبيّن الأدلة والمناقشة في كتاب شرح اللمع. المسألة السابعة وهي تبني على الفات الخطاب ده يبني على فعل، فقضية أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. هل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم امرا له على سبيل الحقيقة أم المجاز هل الله سبحانه وتعالى يأمر النبي حقيقة لأن يؤدي هذا الفعل أم أنه الأمر هذا على سبيل المجاز الحقيقة هو إيراد الشيء على أصله حق الشيء يعني ظهر وذان على ما هو عليه المجاز ما تجوز به الإنسان عن موضوعه الأصلي يعني خرج عن الموضوع الأصلي إلى موضوع آخر وما كلمة مجاز فهل أمر الله عبد وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان حقيقة ولا كان مجاز هل الله سبحانه وتعالى يقصد أن يأمر محمد ها؟ أم أن الأمر جاء مجازا تبليجة مجاز قال لك على شان خاطر هذا أمر مبادية كاوس معي يا جارة أمر المكلفين. فإذا كان الأمر جاء للنبي سنبدأ أولى يكون من لغيره تناقش المسألة إيه؟ في التفسير قال في التفسير هو على سبيل الحقيقة أمر على سبيل يعني الشارع يقصد الأمر حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم في اللمع وفي شنح اللمع اختار انها على المجاز، طب القديم مبني على ايه على مسألة عند الاصولين هل الفعل قول الفعل قول القول يتحقق فيه الامر ويتحقق فيه عدم الامر لأن الأمر استدعاء بالقول من الأعلى للأدنى على سبيل الحتم والإلزاب كقول الشيخ للتلميذ أكتب هو بيطلب منه أن يستدعي فعل الكتابة على علو الشيخ ودنو التلميذ ها نعم أنت تسعى على راجح كيد، تسعى على لا، راجح خذ مباشرة، خذ وش؟ راجح إن في أفعال خاصة بنص سلم، أفعال خاصة بالتكليف، أو أفعال خاصة بالديبلية بالراجح اللي ما زال هذا السنة والجماعة واللي ندينه به، ان في حاجات خاصة بنص سلم وبالنص، وفي حاجات يدخل فيها المكلف مع بنص سلم، وفي حاجات خاصة به كديبلية بمعاد لا يدخل فيها المكلف. إن تأثى بها أجر إن تأثى بها أجر لو إلا كانوا أصل الإباحة 80 بيجي الأجر من باب التشبه والتأثى بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل قول اختلف علماء الأصول في هذا القضية من قال بأن الفعل قول دخل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله عز وجل على الحقيقة على المجال ومن لم يعتبر أن الفعل قول قال أن الأمر هنا على سبيل المجاز لان الأمر طلب التدعاء بالقول فكيف يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق القول ويفعل فعله, فعله يعني صلى كما صلى جبريل وذهب وأمر أصحابه بأن يصلوا كما رأوه هو يصلي صلوا كما رأيتمه اصلي ووقف فكبر فقرأ فركع فاستقام فسجد فين الأمر فين الأمر ما حدث يقدم السجود على الركوع ولا الركوع على القراءة ما ينفعش واحد يقول لي يا شخص طبما الأمر في كما لا يتموني أصلي هذا بيان بالفعل لكن الأمر حقيقة فين من التكبير إلى التسليم فين إذا أصل منشأ الخلاف في اعتبار الفعل قول ولا عدم اعتبار الفعل قول خلاص هل في التفسير أنه على سبيل الحقيقة ورجع في اللمع وفي شرح اللمع قال على سبيل المجاج المسألة التنة لسماع الراوي سماع الراوي إذا وجد السماع على الكتاب ولم يذكر أنه سمعه قال في التفسير جاز له أن يرويه يعني في سماع موجود في آخر الكتب ومجدد كتب, كتب المستدى لما تجد في كتب المخطوطات هتجد في آخر الكتاب حاجة اسمها سماعات الكتاب سماعات الكتاب لما بنعرف احنا في علم المخطوطات تحق اتصال السند بين الراوي والمروي سنروح قلديني الكتاب وراء عنه من جليزة كده فنجيب من وراء ونشوف سلسلة السند في السماعات دي موجودة أليس موجودة إذ لم يخبر الراوي بأنه سمع الكتاب ممن أعطانوا السند جاز ولا لم يجد له أن يروي به في التفسير قال جاز يجوز حسن بينما في اللمع ذهب إلى عدم الجواز واحتج لذلك يعني أيد الرأى وكان في اللمع اشترط إلى أن يحدث الراوي بأنه سمع ممن روى له المروي قال في التفسير مشترط، فإذا كتب على الكتاب أنه عن فلان هذه من صيغ أقل من صيغه أخبرنا وحدثنا حدثنا، فأخبرنا أو عند المحدثين، هي الصيغة التي تأتي به بالتصال بالسماء أما عن أقل درجة ما تأتيش به السماء في التفسير قال جاز أن يحدث به، في النما قال لا لا يجوز خلي بالك المسائل اللي اختلف فيها دي يتبني عليه آثار تانية في الكتاب يعني يضعف الحديث الذي لم يشترط فيه بالسماع دي. ويقول الحديث الذي اشترط فيه بالسماع يبقى من بنى عليه من أصول من بنى على الأصول من فروع من فقه، كان النتيجة من بداية هذه المسألة في السماع وعدم السماع عشان ما متكلمش كده بنحصر قراء علم الموت في كتابه وقراء لا وليه آثار مترقبة عليه عشان في الآخر تحترم المخالف تحترم المخالف لعله يكون عنده وجهة في خلافه ده لهذه المصل عند الأصول بيعلمك أدب الخلاف بيعلمك أدب الخلاف مفهوم ما شايف نفروه شايف ده بقى يعني أخونا بيسأل هذه الصورة ما بالوجادة الوجادة صورة تكلم عليها قد قدامة الكتاب في رضو في الناصر ولكن فيها شرط عند الاصولين أن يحدث بأن الشيخ أجاده فيما سمع منه فدي شرطها أعلى من شرط السماع عند الاصولين ليه لأن لم فيها بالسماع فاحتاج الأصول إلى شيء آخر واستق به ما سمع. فيقول كده الشيخ أجابني في تهم هذا أو في روايه هذا فإن كان الشيخ أجابه في هذا أصبح الشرط أعلى في السند من كلمة سمعت لأن كلمة سمعت هي الأولى والعلو هنا علو اللي بس عشان يتثبت أخطأ خلاص عشان لو قلنا ده صورة من صور الوجادة هنقول صورة عامة تحتاج إلى تخصيص كده حملها على صورة السماء أقرب فكل الكلام نصبع عند الوصولين على السماء المثالة التسعة العموم العموم يعرف في اللمع العموم كل لغ عم شيئين تصاعدات يأول مثالة هل أبقى في الكتاب تقريباً اول مساله تقدر في كتاب اللمع كل لفظ عما شيئين فصاعدا ومثل هذا التعريف ذهب في شرح اللمع لكن قال في شرح اللمع والصحيح ان نقول كل لفظ تناول شيئين فصاعدا تناولا واحدا الغلاف جميل او ايه السكن المتقلع هل نعم تناول اه تناول واحد كل لفظ عمي شيئين فصاعدا والصحيح زاد بها لما اللمع جد نفس وزاد عليه والصحيح ان نقول كل لفظ تناول شيئين فصاعدا تناولا واحدا لا مزي لأحدهم على الآخر هذا أبصد النص لا لا مزي يجب عن عنها مش طبيعي عن الثانية ده في اللمع أو في اللمع هل المعنى ده في شح اللمع مفيد أن يساوي مكانه في اللمع لا عشان هو الصح ولا عشان كلمة هو الصحيح لأن كأنه في اللمع الاثنين بالنسبة له إجبالي وفي شرح اللمع تفصيلي ده قضية عند اللغويين هل الاثنين يعدوا من الجمع عنده اللغة اختلفوا الجمع عند اللغويين صوت تقريبا نقل فيها اراء كثيرة جدا فقال الاثنين هل يعدوا من الجمع المساله دي حينبان عليها مسائل فقهية تبدأ بعدد الجمعة من اول عدد الجمعة انتطالة شوف بتناقش منين شوف تم نقاشها منين من فين هل تصح في الجمعة بالمؤذن والامام على الرأي الذي قاله في اللمع ها؟ لا تصح لأن أخذ معنى الاثنين إجمالي على الرأي الذي ذهب إليه في شرح اللمع فصح لأن أفرض كل من الاثنين بجزء في الجمع فكأن الجمع الجمع في شرح اللمع لا يصح إلا بإرادة الاثنين معا كل واحد عامل مساعد في الثاني يعني لو جاء امام أزن وأقام الصلاة وطلع خطب من الجمعاتك لا تجوز من الجمع الجمعه اثنين اي ما نقل الجمع اثنين عشان يطلق عليك ان بالجمع لازم واحد يكمل الثاني والثاني يكمل الاول ده سمعناه في شرح النمط لكن ما عم شيئين عموما فصاعدا هذا لا يجوز عشان كده رجع عليك المساله الثانيه برضو متكلمش عن راجح انا بفصل بس المساله شكلها ازاي مفهوم لكن بعض الاخوة لما تعرضنا لها مرة في شحن موافقة قال هذا التراء فقلي يعني عايزوه كده ولسان حالو انه العلماء فضيين فقاعدوا يقولون لنجمع اثنين ولا اثناشر ولا اربعين ولا ولا قالوا ارقام دي مضربتش هباء من فوقك لا في الحاجات كلام مش حاجة واحد خلاص المسألة الاخيرة نعم لما ذكرتش حاجة التبطير أبونا مسألة الأخيرة مسألة في الاجتهاد إذا اجتهد المجتهد ووصل إلى حكم شرعي ورأى بعد فترة نقيد ما ذهب إليه هل له أن ينزل عن اجتهاده ويقر الجديد المتكهد النهاردة طلع بحكم الحرام مثلا بعد فترة عرف ان الحرام بخطأ، خطأ وانه حلال هو انه فيش مسألة الحرام والحلال عشان فانه بتفهمش القضية خطأ ففيش مسألة فيها ثلاث بين يجوز وبين حرام فيش موجودة بين راجح المرجوع بين الوجوب والندب بين الحرام والكراهية خلاص لكن وجوب يجي يقولك انا رجعت عن اكتهادي من الوجوب الى التحريم هو قد حمر في القولة وقد حرف في التانية. لأنه أصلاً ليس مبتهد لكن لك أنا أذكر مثلاً عن بس يا يا طب، نعم سيب. على ستة لا بلاش عم شيخ قل ذهب إلى رأي ورأى نقيده بعد فترة غير يعني لا رأي غير تاني أنا بقرر بس النفو يعني من كذا إلى كذا نعم تفضل فضل تمام آه تختلف الجادة عند الوصوليين تختلف عن الجادة عند المحدثين لما الوجاهة عند المحدثين الشرط فيها المروي عند الأصليين فهم المروي وضعوا الشروط من عند الأصليين على حسب فهم ما يروي الروي فقد يحمل رواية ولا يفهم معناها ده صحيح عند مين عند المحدثين عند الحديث شروطه كده لكن أهل السنة لأ أهل السنة لما هو وجادته في هذه في الشيء الذي رواه سامن على فوق حاله عام فاشترط فيه المروي. نعم؟ أين كان الكتاب؟ أين كان الكتاب؟ حتى لو كان في نص من نصوص جزء حديثي أو جزء مسند أو أي شيء من هذا. نعم سيدنا؟ الخلاف بين العلماء جه واحدة المعنى إيه؟ يعني مش فاهم ايوه قال لا يعني أنا فهمت قصدك كده من كلامك يعني ليس الخلاف بين الفقهاء بين حرام وحلال ولكن بين واجب ومندوب في دائره الحلال بين مكروه وحرام في دائره الحرام آه الله يعينك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 هنا بدر مثال بالموسيقى فمن ثاني يقول بأن الموسيقى حرام ثم رجع فقال الموسيقى حلال هل هذا جائز ولا غير جائز أه؟ اجتهاده في قوله بأنها حرام كان اجتهاد خاطئ، ورجوعه عنها فقال أنها حلال كان اجتهاد خاطئ، لو سلك مستك اجتهاد أهل العلم لوصل للحكم الشرعي اللي فيه شكل الزي وقليت الاجتهاد لما الإنسان يكتهد بيبلغ غاية الجهد في المسألة التي ليس فيها نص شرعي ثابت مش حاجة اكتهد في ثلاثة نص اكتهد في نص غير مقبول لكن لو لقى مع نص الله لكن لو كان مسألة فيها نص واجتهد وقال حلال وبعد كده جا اكتهاد قال لي حرام هم اللي اكتهدين جور دي والمسألة من الاصط فيها ايه منظوص مش محتاجين كلامه بغض النظر عن قلن الحياة صح أو الحرام صح بقلقة تانية أتكلم في قصة عملية الاجتهاد لا تقبل وده كان في المسألة نص. خلاص؟ وحنتقل في شروط الاجتهاد نعم صديقنا لما أخش يا شيخ هنعرف عنها أنا بديك المسألة بس رموس كثيرا لما هنيجع الكتاب هنعرف معنا لو وجدت شكل هذا جديد وتطور تحمل العلم هنيعرفها كثيرا انا من دخلنا ايش باب قضايا معصرا مولانا خلينا في قضايا شراظية نا فرق الاستنباط من النصوص اجتهاد اه بس اي نصوص؟ اي نصوص؟ انا عندي المسائل في الفقه خمس انواع مسائل في الفقه خمس انواع الله تنكم آخذ سؤال ده عشان يكمل بزير يبين عنك الكتاب عشان بتسحب ناج تخرج الكتاب مسائل مسكوت عنها جاز فيها الاجتهاد مسائل وردت بثبوت ضمي ودلالتها ضمية جاز فيها الاجتهاد مسائل وردت بثبوت ضمي ودلالة قطعية جاز فيها الاجتهاد مسائل وردت بثبوت قاطعي ودلالة ضمنية جاز فيها الافتهاد، ومسائل وردت بثبوت قاطعي ودلالة قطعية لا يوجد ذلك. خلاص إذا المسائل التي في يوجد فيها الافتهاد أربع أخماس مسائل جديدة. اللي إحنا بنقوله في الأخير بنقول فيه لا انكار في مسائل الافتهاد. طب المسألة الخامسة المعلوم من الدين بالضرورة مثلا مبتدع اللي ينكر فيها مبتدع على طول نفونا مسائل ما فيش هتلاقي المسألة فيها نوع سادس لو حصرت مسائل الدين كده أصولية هتلين مئة خمسة دون وفيه 6 وفيه وده اللي هناخده في منظورة الخلاف اللي هي التطبيق اللي يعيني الأصول بعدما أقلص تابلوها إن شاء الله نقدر الله لنا البقاء يبقى أحياء يعني آمين جاء في كتاب اللمع في قضيه الاجتهاد نعم سنة مسائل مسكوت عنها مسائل وردت لتبوط ظمي ودلالة ظمية مسائل ثبتت عن طريق ظمي ودلالة قطعيه مسائل ثبتت ثبوت قطعي ودلاله ظنيه عكس مسائل ثبتت قطعيا ودلالتها قطعيه هل تقول ايه؟ ها لا هل تاني. بقية ثانية سؤالين في سؤال كده هجاوب عني الفيديوان طيب المسقوط عنها والمتروكة من مسائل وجي مسائل بس انا بتكلم على حصر المسائل من باب باعتبار ايه؟ الوصول والدلال ده اللي هميني في الوصول الأصول يهمني ان احصر المسائل بحسب اعتبارين اثنين ورصول المسألة وذلالة ما وصل بها المسألة فاسموها الفقائي الى خمسة او رصوليين ساحة تعبير الى خمسة هتيجي كل حاجة في وقتها اصبر خذ المسألة منها يكتغل دلاته بس. المسألة العاشرة نعم يتجي آه الله خير. الخلاف الفقهي على أربع أخماس مسائل الدين والمسائل التي التي فيها خلاف خمس مسائل الدين المسائل القطعية أنا مش عايز أقول حاجة أفجر بها مشكلة ثانية تيجي المسائل الاعتقاد ما وردت ورودا قطعيا ودلالتها ظنية أنا مش عايزه تفصل عشان ما تخنقش نعم هذا بالخلاف احنا للاسف أحنا مولانا جعلنا مسائل الدين كلها قولا واحدا جمدنا ما كان واسعا علينا انا بن عشان نراجل ذلك أنا مش بمية عشان دايما دائماً الكلام ده الشيخ الأذر مشاكل لين مشاكل الأذر مشاكل التميع دا كان من لكن لما تدرس وتتعلم أن مسائل الدين أربع أخماش مسائل الفقه جاز فيها الخلاس بلا خلاس طيب على الأقل تتأدب مع المخالف بس لا يسأل له نعم يسأل له أيها ريزي كنت راجحة أمولان مسائل الموسيقى عشان تتكلمت بقى مسائل الموسيقى يا مولان. أنا أدين إلى الله عز وجل بحرمة الموسيقى وأفتي بأن الموسيقى حرام أمان مرة في درس في مسجد أو في التلفزيون أو مشاكل اقول الحرام حرام لكن بين طلبه العلم لازم أفصل ما فيش عندي نص صريح الدلالة وافق عليه أئمة اهل العلم في حرمة الموسيقى في مكتب فيها ستمائه وسته كتاب يقول بحل المسير ومنها مصنفات من القرن الثالث الهجري كالامام محمد بن علي اليوميوي التونسي من خير القرود منتجين قضيت ان انت بالدين براي معين وانت مذهبك على رأي معين ده شيء وقضية أمانة امانه العلم بشيء ثاني احترم المخالف قدر رأي مخالف. أم تقولي مسقح راض قولا واحدا؟ أو لا قال الإمام الشوكاني في رسالته نقد دعوى السماع نقد دعوى الإجماع في مسألة السماع. الله بعث يرد عليك قبلك. المسألة ما فيها قول واحد؟ فيها أقوال. أقوال مش قول وأقوال. نعم. الأقوال طالما دخلت في الخلاف اعتبرت مش عدول أهل السنة كله ده أهل السنة شيخ أي أن كان قائلوا هاشي ابن حسن مش من أهل السنة أنا أتكلم في حكم فقه المعتزلي والمتكلم الأشعاري ومشاكل هذه الدرب في قديق الاعتقاد أمر تهاني لكن دل فقه أنا عندي حنبالي أشعاري وعندي حنبالي معتزلي وعندي شافعي أشعاري وعندي شافعي معتزلي وعندي مالكي كذلك وعندي حنفي كذلك لما تكلم في الفقر حالة وفي العقيدة حاجتين أخوات القضيه النهارة عايز أحترم المخاد بس عندي مقبرة لفض الخلاف وبيان الراجع من المرجوحة المساله أتكلم عشان أخونا ما أقوليش بقى أنت عايزنا نمشي منك الخبر لواحد ومعتل وراء إياها مرة لفاق لا يا اخي كريم أنا مثلت بهذه القضية عشان اللي دل فاير دلوقتي ده اللي ساير كل اللي ربنا كلامه بكتابين رحنا ده هاصل ما الخمر ولا يصح في العقائد. ولو جاب لك كتب حيب لك كتب, كتب كتير جدا بتقول الكلام ده كتير جدا لان الفايصل مش في الكتاب والفايصل في الدليل والدلال عشان كي يقول لي اخواننا دايما اتعلني لو اتعلنت هتنجل هتروز لكن هتسمع فلان وفلان اللي عنده عدد كل ما اسمعناهم الشيخ البان كتير اللي بين الرجال يعد أكثر. كذا اللي, أكتر. أنا مرة اللي بين الرجال أكثر. لو قلنا فلان وفلان. هقول لي أحمد. هقول لك أحمد ومحمد وعلي وصين وصدمنا. بين الرجال بين الكتب يعده غططة. لكن اللي عايز بين الدليل بيعنت الدليل. بين الدليل. بالدليل. نعمتي. أنا مش عايز نقسم مسألة مولانا بدي مثل بس بجو. أنا حرام والله بقول حرام والله وقول كلا, والله كلا <تصفيق> <أخطر> من حزم غلوك والله العظيم وقول كلا من حزم غلوك بس لون شيء أخطأ من حد ها انتظر فهنا عندنا في الأصول يعني متى يعتبر الرأي ومتى يرفض الرأي علم الخلاف ده احنا عندنا علم اسم علم الخلاف وعندنا علم ثاني من علوم وصول اسمه يجادل في أخي زي ما يكونوا مكلم مع التاب الشراس إزاي تعتبر الدليل أفضل عشان تفقوا على منضبط الخلاف وإزاي تعتبر الدلالة يعني اعتبرنا الدليل مصبوط خلاص فتعان نختلف الدلالة حرد الدلالتك وحترد الدلالتك لها أسس وليها قواعد موجودة هو مش شايف بس انا والله بقول مسيطه حرام عشان عارف ان المره الجايه تبقى شد تمام هو الحكم مش حكم عليه انه معلق والمعلق اقل درجة من المسلم المتصل انا مختلف اختلفتنيش انا بتكلم على صاحب السنه والسند. في من تكلم على كتاب وبنحجر في تعليق تعليق شيخ ان لغايه النهارده المصطلح لم تتفق على شروط الصحه ولا شروط الضعف لغايه النهارده الشروط التي وردت في الصحه والضعف وردت شروط عامة شروط عامه ما اتصل سنده من غير شديد ولا علّة مسمى عند المهزّين صحيح. فبتعال أقول لي يعني إيه تفحة سنة دوّ في السماع واللقيا، فيه اللي قال المباشرة فيه اللي كذا فيه اللي مختلف عليه. إخواننا التمين بيأخذوا الاختلافات دي طبعاً ما بتكلم مع طالباً كلاً من الجنفة هو براً للناس ما ينفعش والموسيقى يقول حرام ومسكت خلاص ماريش دعوا بالتفسيرات دي هو لكن طالب العلم اللي هيطلع يرد عن هذه الشبه لازم تكون فاهم بنتكلم ازاي ده ملخبطني الكلام انا يا مشايخ عشان ما بتبحبح معاكم شويه بس لكن المعنى دي احلمني كتاب كده مسعود ابضل يا مسعود تمام وهذا قول صحابي متكلم فيه عند الاصولين <تصفيق> خليني محاور تلفزيوني بقى <تصفيق> نعم <تصفيق> سيدنا نفضل نحن نرتاح شويه بس نريح شويه يعني نعم تفضل من نحن يا مولان الغرب اخذ اراضي الخلاف لأن نحن الخلاف عندنا ليه نمط واحد يا معايا يا ضد بالعلم يا مولان لو تعلمنا العلم الخلاف خلاف ليه كتب ليه مراجع اسم العلم الخلاف من فوايد علم وصولي الفقه أن يحول في طياته تسعة أنواع من العلوم هنا الشيخ عبد الله صوفيان الألماني ذكرني بأن في منظمة محمد بن علي الصفران في المقدمات ما تعرضنا لمثبت وصولي فقه إلى غيره من العلوم وتكلمنا على الوضع مباشرة بذب أصول فقه للعلوم أنا أستطيع أن أقول إن كل العلوم الشرعية تحتاج إلى علم أصول فقه بطبع بطبع التفصيل في المقدمة اللي خطوها على عيني بطبع الكلام ده إحنا في المحاضرة اللي فات بس أي كتاب من كتب الأصول زي أصول المواد التانية زي أصول التفسير أو مشاكل حتجد سلط العلم بأصوله كما كتب الترقيش في ع... كتاب البرهان في علم القرآن. ليه؟ ليه؟ ليه نسبة دي موجودة؟ ها؟ كنسبة الأصل إلى الفرع. لأني أصل علم أصول الفقه احنا قلنا من فايده رد الشبه. طب ده ليه يرد الشبه؟ عشان هو بيعلم الطالب. الكلام في الأصل اتداء مش هتكلم في موضوع يعني أرضا هنمتكلم في موضوع الموسيقى هتقول الحديث فلاني انت هكون صحيح؟ أنا هقول ضائف وإيه؟ انت على مذهبك وأنا على مذهبك صح؟ لكن تعرف الأصول اشترط يقول لك كده اشترط صحة دليل الخصم وأوله ده به ثاني الشبهة على قوله صحة الحديث فالتأويل كده أنهي أحسن في الرد على الشبه الطريقة الأصولية دي ولا الطريقة العشوائية صحيحة وضعيف عشان كده نقول يا أخوانا العلم صاحبه ينجو تماما خلاص انت انت ضعيف الموضوع انتهى ما تصلتش القضية زيني الموضوع داخلات موزة موزة ويجي الغرب يتكلم بقى سأقول لك رعاة إذا ما سمعنا الكلام ده لكن لما تيجي تناقش يبقى عندك استوث المناقشه مظبوطة بآلية مظبوطة من الأصل تفهم القليل شكلها إزاي؟ وتبقب على القول بإيه؟ مقبول ولا غير مقبول وتحكمك على الخلاف شكله إزاي؟ وتحكمك على المخالف برضه شكله إزاي؟ ما لو كان الخلاف غير مقبول أو بغير تحكم على المخالف صح ولا غلط؟ لكن إحنا هردو نفسق ونبدع وربنا هردو نكفر بدون علم طيب، قيلهم إن الله في رأسنا خصر جاء في اللمع أنه إذا اجتهد في حادثة مرة فأجاب عليها ثم نزلت تلك الحادثة مرة أخرى هل يجب عليه إعادة في الاجتهاد أم لا؟ المسألة. قال نعم إذا اجتهد في حدثة مرة ونزلت على المسلمين مرة أخرى نفس الحدث هل له أن يجتهد مرة أخرى أم لا في اللمع قال في المسألة وجهان من أصحابنا من قال يفتى بالاجتهاد الأول اعتماد كررت المساله فالفتاوى زي ما هو موجود ومنهم من قال يحتاج أو يحتاج ان يجدد الاجتهاد وقال كلمه كده والأول اصح برايه بقى العظيم يوصل ليه أصح اصح اللي هو ايه الافتاء على الاجتهاد الاول خلاص ضريره في اللمع نعم لا. لا كلام لماذا هذا كلام لماذا أنه بلقلك السطر اللي قاله في اللمع اللي حنيضاه في اللمعنا بعد جيد وقال في شرح اللمع بعدا من أصحابنا من قال قال منهم من قال لا بد له من إعادة الاجتهاد وعليه فالقضاء بما يقول اليه الاجتهاد الثاني وهو الاصح الحمد لله في المسألة فيها وجهين وجه من الاصحاء قال علينا بالاجتهاد الاول ووجه قال نعيد الاجتهاد مره اخرى فنمع قال والصحيح الاول والاول اصح في شرح اللمع ها قال الثاني هو الأصح مفهومه ما شايف عشر مسائل هتيجي معانا في كتاب اللمع موجودة مش هنعول عليها مرة تانية لأن أنا بعيد اللمع هنلتزم بعبارة المات عبارة المات مفهوم ونفكه عبارة الماتن من باب فهم الماتن هنفهم النمع فين من أصول الفقر قضية أننا نحتاج إلى أكثر من شهرين رأيي أننا نسيب هذه القضية لظروف السامع إن كان السامع خلاص نخلص الشهرين بتاعنا وخلاص أو لا إن قلت العمر تبلغ الأمل لنعديد <تصفيق> ان كان ما استمع يعني كثارية التي بجواري يبال لابد ان احنا نقف على لان هنفكر نظر نموذ مرة تانية يعني كثارية تشبيه شيخ لا يأخذ المثلية نشى <تصفح> <مشيغ> مشايش؟ فنشوف إن شاء الله إذا ربنا كرم يعني متاح زي ما فيه أخي بقول لي في الصلاة كده شيخ طب حتى شهر تاني والقضية مش بشهر وتنين والله القضية أن أنت تفهم أبواب الفن إيه إحنا اخترنا الكتاب ده السابين زي مونا كي كتاب الأول السند يبلغ الإنسان أن يحضر ويجي ويقعد معايا سند في كتاب كذا في الساب الثاني الكتاب حوى كل كل باب الفن كل الفن كله لكل كل صور فقر يجعزين مختصر يقول أهم القضية من قضايا بصور خذها كاملة نبدأ متكلم في الفقه النهاردة يمينه لقعة دلي أباو الفقه الأخي بقولي أنا مرة أعرف أن أباو الفقه سبعة سبعين ده سبعة سبعين ده سبعة سبعين ده في الأربعة أخمات تلة الظاهرية هم اللي حطوا فيها خمس أخمات الظاهرية بدأوا كتب الفقه عندهم بكتاب التوحيد المعلوم عندهم من الضرورة حطوه مصبر وكان لي إلا بنحاسهم مرضه وعلى لها وجه إن الله يصح العمليات إلا إذا صحت الاعتقادات الخبرية. يعني تقدّم كتاب المحلة بكتاب التافه. لكن عشان لو مريت على كتاب ثقه من اوله إلى آخره، ما كنت سأفصل السؤال ده. أنا بولكش القنو، لكن افهم من الكتاب إيه؟ بتكلم عليه إيه هي مباحث اصول الثقه. لو خرجنا من الكتاب بإجابة هذا السؤال ليب إحنا فلاحنا ليب إحنا فلاحنا معا معا رأس المشايخ أخونا بذكرنا به اللمع بين خطب الأصول أهم ما قيل في اللمع أنه مختصر حوى باختصاره عدم إخلال المصنف بمسائل الفن دائما اللي بيختص الكتاب بيميل على جزئية دون الأخرى. لما تقرأ الماء هتجد من المصنف أعطى كل جزئية حقها في الكتاب. وكأنه صار في الكتاب بنمط واحد من أوله إلى آخر. فيه سرد الأقوال، فيه سرد للأدلة في الأقوال منضاتا مع كتب الاصول الثاني فيه جمع. لمباحث فن كله فيه تفصيلات لم تكن موجودة في المطولات على ثقة حجم الكتاب من أرض ما تعودناش يكون في رد على الاعتراضات الموجودة لكن ده الشراز ده الامام رازم. فهو بين كتب الأصول مطول على اختصاره أصول مطول على اختصاره أو إن صح التعبير على واجازة لفظه يعتبر من المطولات يعني مرجع ترجع عليه ويحق ليك حتى في الرسائل العلمية تبي تقول له اثنان وقال في اللوم عكذا الأصل إنه ينقل في الرسائل العلمية في الكتب المطولات اليوم شرح اللوم عبود في كذا أورد هذه المسألة في التصيرة من التفسيرة المسائل التي تعرض عليها كانت من المسائل الكباه فكان من المطولات في المسألة ذي فيذكر فيها لكن المقتصر لا يذكر لأن عبارة ماتنة منغلقة على وجازة العبارة يحسب عند الفن من المطولات لأن السماس الموجودة في المطولات إيه؟ عرض الأقوال عرضها عرض الأدلة لكل قول عرضها رد الاعتراضات عن الأقوال وعن الأدلة رد واعترض بين الراجع والمردور في المسألة انت مفهوم ما نرى كتاب أزي نأخذ أقول قد اتصلت لروايه هذا الكتاب كتاب اللمع في أصول الفقه للإمام الشرازي من عموم إجازة شيخنا العلامة محمد ياسين الفداني رحمه الله تعالى وقال شيخنا في كتابه بغية المشتاق في تعليقه على لمع أي إسحاق وقد اتصلت لرواية هذا الكتاب كتاب نعم فيدي أنا أقرأ سنب الكتابي أولا نعم فيدي إيه؟ أي أي كتاب شيخ هل هذا أي طبعة هل هذا أي طبعة مولاني وقد اتصلت رواية هذا الكتاب كتاب اللمع في أصول الفقه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي من عموم إهيازة شيخنا العلامة صاحب الفضيلة الشيخ محمد علي ابن العلامة المفتي الشيخ حسين المالكي المكي عن أخيه العلامة المفتي الشيخ عابد المالكي والعلامة الفقيه السيد أبي بكر ابن محمد شطا كلاهما عن العلامة السيد أحمد ابن زيني دحلان المكي عن شيخي الشيخ عثمان بن حسن الضمياطي عن شيخي محمد ابن علي الشنواني ها أي تحول السند بإجازة أخرى للشيخ وأرويه إجازة أيضا عن شيخي علامة الفقيه، الشيخ عمر ابن حسين الداغستاني الشافعي عن شيخي السيد عبد الكريم بن حمزه النادي الضربندي الدار الثاني عن العلامة الشيخ عبد الحميد الشرعاني محشي التحفه عن العلامة البرهان ابراهيم بن محمد الباجوري عن السيد حسن بن درويش الكوثني عن الشمس محمد بن علي الشنواني عن عيسى بن احمد البراوي عن أحمد الدفري عن سالم ابن عبد الله البصري عن أبيه المسند عبد الله البصري المكي عن الشيخ منصور الطوخي عن الشيخ سليمان المزاحي عن النور علي الشرنبلاسي عن المحقق أحمد ابن حجر الهيثمي المكي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن قاضي القضاء الزدين عبد الرحيم عبد الرحيم بن سرك حاء وارويه اجازه أيضا عن العلامه القاضي الشيخ محمد ابو الحسين المرزوق المكي الحنفي عن أبيه السيد عبد الرحمن بن محجوب ابو الحسين وخاله السيد محمد مكي الكتبي إلىهما عن السيد محمد صالح الكتبي عن السيد محمد حسين الكتبي عن العلامه محمد الأمير الكبير المالكي عن ابو الحسن علي الصعيدي عن الشمس محمد بن عقيل المكي عن حسن بن علي العجيني المكي عن خير الدين الرملي عن أحمد بن أمين الدين عن أبيه أمين الدين عن أبيه الشيف عبد العالي الجنبوراتي عن العزة عبد الرحيم بن الفرات وهو عن القاضي عز الدين ابن البدر محمد بن جماعة عن أبي الفرج ابن وريدة عن أبي الفرج ابن سكينة قال أنبأنا أبو الفضل محمد بن عمر الأرموي عن مؤلفه العلامة أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى انتهى قال الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه لله كما هو أهله وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين سأل بعض إخواني أن أصنف له مختصرا في المذهب في أصول الفقه ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصير في الخلاص فأجدت إلى ذلك إجابا لمسألته إجابا أنا قلت في المرة اللي فات هل تزم بنسخة شيخنا الشيخ محمد ياسيني كداني إن أصح النسخ لأنها صحيها على ثلاث نسخ رطيئة نعم نسخ أنا أتسمع شخص أنا أتسمع مولاني أنا أتسمع مولاني سلطان يا مولا سلطان مزح عن النور شرب بس ها سلطان سليمان انا كتبت انا لا سلطان يا مولا سلطان المزحي. انا هاديك نسخه من اللي لما تعدي يصلح هاديك نسخه من اللي جاد باذن الله إجابا لمسألة وقضاء لحقه وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لا بد منه من الدليل فربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ما عملت من الخلاف ما, ما عملت عن مين وإلى الله تعالى أرغب أن يوفقني للصواب ويجزي لي الأجر والثواب إنه كريم وهاب بدأ المصنف كلامه بالبسفلة اقتباء بكتاب الله عبد وجل ولحديث أبي داود كل أمر ديبال لا يبدأ فيه وباسم الله فهو أو أجزم ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ضربة لأهل العلم سلفا ضربة لأهل العلم سلفا تعودوا على ذكر الصلاة والسلام عقب كل تسمية لأمر هام سيبدا به ثم حمد الله عز وجل كما يستحق الله ثناء بحمده مصداقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم تمت السنة الاربعه ما بدا حديثا إلا وسم الله وحمده هذا يقوي حديث أبو داود لأنه ضعيف عند المحدثين يقوي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بدا حديثا إلا وسمى الله ثم حمد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كما هو اهله وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين سالني هنا نقول سبب تاليف الكتاب سبب تأليف الكتاب قلت كده جنب يعني على قره الكتاب على الهامش سبب التأليف سؤال بعض الاخوان للامام ان يصنف مختصرا في العلم له صفات أصنف لهم مختصرا في المذهب في المذهب أي مذهب الشافعية وصولا والشافعية فروع. فروعا ما عندنا الشافعية كلمة بغطلق على منهج مناهج التهريف وصول الفقر الشافعية علشان أول من كتب فيه كان الشافعي هو هو نفسه مذهب المتكلمي لأن أكثر من كتب فيه متكلمين هو هو نفسه مذهب الجمهور اللي كتب مع الشافعيه فيه الملكية والحنابلله فسمي مذهب الجمهور مذهب المتكلمين مذهب الشافعيه الاسم الغالب عليه مذهب المتكلمين لان العمده والمراجع الاصيله الاساسيه فيه كانت مذاهب المتكلمين أو كانت على مراجع مذهب المتكلمين خلاص هل اصنف له نعم لا في الغالب معتدل او أشاعر في الغالب أن أصنف له مختصرا في المذهب تحتمل المذهب فقها وفروعا فقها وفروعا أصولا وفروعا أصولا بمعنى أنه على مذهب المتكلمين أو الجمهور وفقها أن الفروع الذي أتى بها على سبيل التمثيل وفض الخلاف كانت على مذهب الشافعي. في أصول الفقه ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة في الخلاف قلنا بدأا حياته العلمية في الأصول بكتاب التفسير في بعض المسائل الأصولية أقول بعض المسائل الأصولية حتى بعض المسائل الخلافية لأنه لم يرد في كتابه كل المسائل الخلافية في أصول فقه ولكن أورب في الكتاب بعض من هذه المسائل التي فيها خلاف فأجبته إلى ذلك إيجابا لمسألته الذي سأل عن تصنيف الكتاب وقضاء لحقه حق هنا هنا قال الشيخ الفلاني توفية للشرط الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي سيأتوكم أناس يتفقهون في الدين فاستوصوا بهم خيرا فقال هذه من وصية النبي صلى الله عليه وسلم وحتى أسر في المجمع وغيره أن ابا سعيد الخدري ما أته طالب علم إلا وقال اهلا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد حق هنا أي حق طالب على شيخه حق الطالب على شيخه أنه إذا سأل شيخه أن يجيب شيخه على هذا السؤال أو على هذا السؤال وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف بمن أول صفات كتاب اللمع من أنه صنف كتاب مفرد في قضية الخلاف إلا أن جاء في اللمع وذكر فيه الخلاف لكن بالمقارنة ذكر الخلاف هنا غير ذكر الخلاف هناك هناك ابسط وأسهب في ذكر الخلاف في التفسير لكن لغلق العبارة في اللمع ذكر ما يحتاج إليه في ذكر أو من ذكر في كتاب اللمع لكن في الكتاب أيضا فيه رتحا أو بعضا من قضايا الخلاف وما لا بد منه من الدليل لأن المسألة الخلافية إذا عرضت لازم من الدليل لازم من الدليل يلزم العارض للخلاف أن يعرض الدليل الذي بنى عليه الخلاف وإلا أصبح الخلاف هوى وتشاهي كما قال الشافع لأن الأصد الخلاف إما أن يكون من بنيا على أصد أو يكون من بني على تشاهي متى يكون من بنيا على الثاني إن لم يكن للخلاف أصد عشان كده يقول أخر الدر الدائرة والخروج من الخلاف صنع ويعرض الدليل قبل ذكر الخلاف فطالما الإمام عرض مسائل خلافية في الجملة فهذا سيضطره إلى عرض الأدلة التي انبنى عليها هذا الخلاف فربما وقع ذلك إلى أن ليس عنده ما من الخلاف يعني قد يكون إنسان أو طالب علم ما حصل كتاب التفسير نربعنا كم واحد موجودين كم واحد عنده كتاب التفسير كتاب التفسير كم جلت فطبيعي من البدء من المسلم به أن ينظر طالب العلم التفصيرة في عندما يرى اللمع لأن التفصيرة رغم أنه كان في البداية إلا أنه مرحلة نهائية في أصول فقه لما يتعود الطالب على ضربة الخلاف يقول كتاب التفسير لكن العاشق يؤسس الباب ويؤسس الفن من أساسه يقرأ كتاب اللمع خلاص؟ مش معنى أن الشيخ بدأ بالتفسير يبنى أبدأ بالتفسير يجيب التفسير أو ده لا مش هستجدين شيء بل هتكلم هاجب قضايا من ثورة في الكتاب قد لا يكون لي فهم أصلا فيها من الأصل تدع فلامس الشيخ هذه القضية وقد يكون الإنسان الذي يطلب اللمع لم يكن له علم أصلا بما كان في كتاب التفسير فألمس فيه بعض مسائل الخلاف التي يحتاجها الطالب في هذه المرحلة على الأقل وإلى الله تعالى أرغب أن يوفقني للصواب ويجزي لي الأجر والثواب إنه كريم وهذا وهذا ابتغاء الدعاء عقب العمل الصالح من الأوقات المستجاب فيها الدعاء أن عقل العمل الصالح يدعو الإنسان فتأثى الإمام بذلك ولما كان الغرض بهذا الكتاب أصول الفقه وجب بيان العلم والظمى وما يتصل بهما لأن بهما يبرك جميعا ما يتعلق بالفقه الإمام بدأ يبين غرضه في التأليف أصول فقه طب أحنا خدنا كلمة أصول فقه وجد بيان العلم والظن وما يتصل بالعلم وبالظن اتصالاً بأصول الفقه حمك الله لأن الفقه يتحصل عن طريقين اثنين ما استايلت إما عن طريق العلم أو عن طريق الظن الفقه لا يبنى على شك الفقه لا يبنى على شك فعشان تتكلم من مهربة في الأصول التي يستنبط من الفقه بلا بد من مصطلحات بداية تعرفك الوسائل التي تحصل من خلالها على الفقه الذي سيكون بربتك في تعلم أصول الفقه تعلم أصول الفقه هي عشان أصل الفقه عشان أول واجب مندوب مباح مكروه حرام هذه أحكام لو خرجت من فم الفقه كانت يقينية خلاص انتهت الوصول إليها قد تكون عن طريق العلم قد تكون عن طريق الظن وما يتبع العلم والظن من المباحث فبدأ الإيمان يعرف أنه سيبدأ بهذه المصطلحات التي ستتكرر على آدان الثاني في الكتاب وما يتصل بهما أي بالعلم وبالظن لأن بهما يدرك جميع ما يتعلق به. ثم نذكر النظر والدليل وما يتصل بهما فأن بذلك يحصل العلم والظن نرد بحث الفقه عن طريق العلم والظن العلم والظن يكون بالنظر في الدليل فلابد أن أتعرض للنظر والدليل فحيعطي نبحث في النظر والدليل قبل الدخول في مباحث علم أصول الفقه وأصول الفقه إن شاء الله عز وجل ثم قال باب بيان العلم والظن وما يتصل بهما باب كنا جزئية تفصل عما سارد بعد الباب عما كان قبل الباب مقدمة الكتاب شيء يبدأ في التمهيد لمباحث الكتاب شيء آخر ثم يفصل في أسباب أو في المباحث التي ستكون في ثنايا الكتاب فالباب هو ما اشتمل على جملة تتصل بالترجمة التي تأتي بعد ذكر الباب الباب كلمة تتصل ما بعدها جملة من النصوص من المباحث من الأحكام أي كان تحكيها إيه بس له اتصال بإيه بالترجمة التي عقب كلمة الباب بل بعد هذا الباب كلام عن العلم والظن وما يتبع العلم ويتبع الظن ونقدم على ذلك بيان الحد لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره الحد بداية التعريف بداية التعريف فلا بد أن يعرف الحد عشان المني يقول لك وحد العلم وبنتفاهم معنى كلمة الحد وحد الظن وبنتفاهم معنى كلمة حد الظن وحد الشكي لذي يتبع العلم والظن بقى حد المظر حد الدليل حد الأسماء حد كذا حد كذا فلقصة الحد تتكرر مرارا وتكرارا فبدأ ذكرها بها والحد والتعريف التعريف الجامع مانع الذي لا يدخل فيه ولا يخرج منه شيء والحد عبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه. إحنا كلامنا قليلة ومن حكم الحد أنه يترد وينعكس، فيوجد فيوجد الموجود المحدود بوجوده وينعدم بعدمه. أي أن الحد لو قتل كلمة الحد. على أي شيء حد العلم معناه أن العلم لا يوجد إلا بما حد به العلم وإذا انتفى حد العلم انتفى العلم وجود العلم اصلا وإذا ولد حد العلم وجد العلم Impossible إدراك المعلوم على ما هو به مثلا إدراك المعلوم على ما هو به لو لم يدرك المدرك ما علمه هل يكون ذلك حدا لا يعتبر حدا متى يعتبر حد إن أدرك المعلوم على حقيقته، إن أدركه على غلاء حقيقته أسميه تعريف عند الدرجة أسميه تعريف، هذا الفارق بين الحد عند المناطق والتعريف عند غير المناطق. مفهوم؟ الفارق عكسا يوجد بوجود وينعدم بعدم. يوجد معه وينعدم معه. فصل فأما العلم الفصل. مبحث تحت الباب نحن قلنا كتاب باب فصل مباحث مطالب كلما تفرعت المسائل بنحتاج إلى تقسيمات زائدة حتى يسهل أو تسهل المعلومة أما العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه معرفة المعلومة على ما هو عليه على علي. وقالت المعتزلة هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه وهذا غير صحيح لأن هذا يبطل اعتقاد العاصي فيما يعتقده العاصي وليس العام فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم معرفة المعلوم على ما هو عليه المعلوم هو الشيء المدرك الشيء المحصل في النفس على حقيقته مسلم معلوم أنت علمت بشيء معين لبحصرت في نفسك أمر بوصف محدود له حتى قال على المنطق المعلوم يمثل جهالة النفس عن نفسه يعني خلو النفس عن الجهل بشيء يعلم يسمى معلوم يبقى إذا علم الإنسان أمرا معينا حصل في نفسه حقيقة هذا الأمر ولو لم يحصل حقيقة هذا الأمر لا يسمى علم لا يسمى علم عشان كده اختار صاحب الكتاب فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه والمعلوم هو إدراك النفس لوصف الشيء المحق إدراك النفس لوصف الشيء المحق يعني المحق الذي ظهر حقيقة حتى لا يمارى فيه ومتى علمت بأمر معين وصل بيت في النفس إلى تصور هذا الحد إلى أن تصل به إلى حقيقة تامة لا تمار فيها لا تشك في ما وصل إليك من النفس فما أدركت في نفسك رفع الجهالة عن المعلوم يسمى عند أهل العلم بتلمة العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه على حقيقته على أصله على ما عرف به كل هذه المسميات لإدراك المعلوم على ما هو عليه الامثله, الأمثلة دائما في الأصول ما بتمثلش بأمثلة ب... فقهية بأمثلة عقلية لما تيجي انت في مسجد عمر بن الخطاب الآن أحيانا في المعهد العمري المعهد أخونا دوتور عبدالبدي رحمة الله تعالى عليه. لو سألتك سؤال هل علمت المسجد فأنت فين حالين يا أيوة يا لأ يا نعم يا لأ في سؤال في حاجة طيب كلمه نعم بتثبت ايه ها ان أدركت في نفسك كونه مسجد عمر على حقيقته خلاص لو قلت لك تعرف مسجد عمر آه قد يكون وصفا ظاهريا غير منضبط كون مسجد عمر من أرض وضوء ايه انك تخط هو ثلاث ادوار هو اربع ادوار خلاص يبقى المعرفه الاجماليه العامه تسمى تعريف والمعرفة الدقيقة التي تمنع خروج شيء منه أو دخول آخر عليه مسميها حد إذا أدركت الشيء المعلوم على حقيقته يسمى علم لبحد العلم إدراك المعلوم المراد رفع الجهالة بيها عن نفسك إدراكاً حقيقيا، إدراكاً تاما. مفهوم؟ إدراك المعلوم على ما هو عليه أو على حقيقته ومعرفة معرفة المعلوم على ما هو عليه قد يقول قائل أن المصنف قال ما هو عليه وقال معرفة هل تفيد شيء المعرفة؟ المعرفة قلنا هذه إجمالية ليست فيها حد مانع جامع. لما تجمع بين كلمة معرفة وبين ما هو عليه كأنه خصص المعروف على حقيقته فخرج من دائرة التعريف إلى دائرة الحد إلى دائرة الحد فبجمع بين ألفاظ التعريف مش حاف عند كلمة معرفة وقول المعرفة هنا تفيد الظن، شيء إجمالي لا يفيد التفصيل فكان منذ بأولى يقول كما قال الدجاري إدراك المعلوم على حقيقته وأن هذا إن كان لم يرد في القول على ما هو عليه على ما هو عليه تساوي حقيقته والمعرفة الحقيقية هي الحد خلاص. وقالت المعتزلة المعتزلة تقرأ معتزلة بكسر الزاي ومعتزة له بفتح الزاي تقرأ باللفظتين معتزلة من جراء قولة الحسن البصري لواصل بن عطاء اعتزلنا يا واصل اما رواية اخرى اوردها صاحب السير النوم أن ان بعد نقاش دار بين واصل بن عطاء والحسن البصري على قضية المنزلة بين المنزلتين اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري فسموا بالمعتزلة بالفتح فاذا قرأتها معتزلة صح واذا قرأتها معتذلة صح هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه كلمة مع سكون النفس هي تعبير أفاد أن الحد وصل إلى مرتبة اليقين إيه هو اليقين؟ اليقين درج أكبر من العلم تزعا النفس للتصديق به. الضطر يعني النفس للتصديق به. خصص المعتزلة أن أي علم لابد بد أن تسكن النفس إليه، فاستقر إليه. فثوى بين العلم وبين اليقين، ودا شيء خفى عند الرسلين. لهذا قال وهذا غير صحيح، لأن هذا يقتل باعتقاد العاصي فيما يعتقده، اعتقاد العاصي فيما يعتقده. فإن هذا المعنى موجود. فيه وليس ذلك بعلم هو موجود في صحيح لكن ليس بعلم يسمى عند المناطق باليقين نعم حول حول اعتقاد العاصي هي مسألة عند الأصوليين تساوي التقليد بلا أصل التقليد بلا أصل يعني التقليد بلا أصل التقليد كلمة من القلادة التي توضع في العنو فالقلادة شيء خارج عن ذات الشخص المقلد شيء اللبس القلادة وقلادة هذا شيء عارض عليه مش أصل فيه فاستعيرت هذه اللفظه عند الفقهاء وقال يقال هذا مقلد أي ليس له أصل ورأ فلان يفعل فعل أو يفقي بفتوى فقال بها وأخذ بها فقلده دون أن يعرف دليله وأصله ها؟ فيسمى هذا مقلد فظلو اعتقد المقلب في قضية معينة فذه معينة بالعين كده بالاسم اعتقد فيها اعتقاد تقليدي هل الاعتقد يصح فيه التقليد قضية الاعتقد قضية الخبر قضية النقل والاسط يصح فيها التقليد فظلوما الشيخ فلان يزعد بالقبر وهزعد بالقبر فظلوما الشيخ فلان يقول الله في كل مكان اروح انا وراء اقول الله في كل مكان بذعم أو بذعوة أن الشيخ فنان بيفعل كذا في اعتقاد العاصي أو المقلد ست أقوال عنده العلم ست أقوال عنده العلم اكتبهم كذا القول الأول عدم الاكتفاء بالتقليد في الاعتقاد عدم الاكتفاء بالتقليد في الاعتقاد رائع كأن الأصلة في الاعتقاد يكون بالدليل بالدليل وليس بالتقليل وهذا يفضي إلى عدم صحة التقليد، يعني المقلد في الاعتقاد هذا لا يجوز هو الرأي هذا. وقال البعض وقال والمقلد فيه كافراً وغال البعض فيه يخلص القول الأول وقال المقلد فيه كافر نقل هذا الرأي السنوسي في كتابه الكبرى من كتب العقائد طبعا يعني إيه كتب متكلمين من كتب زعوا يا بسهنا الرأي الثاني الاكتفاء بالتقليد في العقائد مع العصيان مطلقا يعني المقلد في العقيدة يجوز ولكن هو عاصي بعدم اتباع الدليل والسؤال عليه. مين مين مين عاوزين نعم طيب مناقشه المقلد مكلف العقائد مكلف في قضيه تقليد المقلد في العقائد لا خطا ولا صواب ما ملجنش فيه الصح خطأ يرى فلان فيقلده فقط بس دون ان يسالوا عن دليله يعني سواء كان المقلد ده الإنسان اللي بيقلب على صواب أو على خطأ دي قضية تانية أم أنك دعو بيها أحنا حكم التقليد في العقيدة هل لي أن أقلت في العقيدة ولا لا بس دي بنناقش. لكن بنقلب واحد على صواب أو بنقلب واحد على خطأ دي بيسئة تانية دي قضية تانية ما أنا ذكرت يعني أقولك السبب للصنم دي قبل هو صنم ولا غير صنم الصدود القبر ده لما واحد يجي يقلده هل من قلد في هذه المثالة على طواب لكن أنا بتكلم عن الذي قلد فرأى الشيخ فلان بروح ينظر للقبر يطوف بالقبر يسعى إلى القبر حكمه إيه لا لا لا أنا أقول المثالة دي في ستة أخوال ومش هرجح ومش هأيوان ومش هأيوان عشان حقول لك هو باختار ايه؟ من ليه بقول ستة اقوال له وراح تماما؟ بس انا بقول لك ليه هم ستة اقوال عشان اقول لك هو اختار ايه؟ وبنان عليه؟ الاعتقاد العاص. هنقول ذلك اصبت الثاني الاكتفاء بالتقليد مع عصيان المقلد مطلقاً هو عاصر وعصيان هنا بعدم سؤاله على الدليل ليه بقى ان كان عنده اهلية في النظر في الدليل او ما عندوش اهلية في النظر في الدليل في الحالتين عاصر خلت الرابع ايه الاكتفاء بالتقليد مع العصيان بالاخف ان كان ذا اهليه للنظر في الدليل انت يكون عاصي يعني؟ لو كان عنده أهلية في النظر في ما سألش عن الرابع أن من قلد القرآن والسنة لو بقى قلد مقلد على فحة كان صحيح فعله يعني من قلد القرآن والسنة القطعية صح إيمانه لاتباعه القطعي للمقلد عشان الاصل في اتباع الدليل ومن قلد غير ذلك لم يصح ايمانه لعدم نعم. اللي قلد شيء قلد مقلد عن صحه او عن خطأ ان قلده على صحه في الثاني كان متبع بدليل فيها انتفى عن المقلد العسيان ده معناه، وان قلده على خطئه فهو عاصي لعدم امن الصواب هي خونه ملكه في ايه ها ها طيب نعم ها لم يصح لعدم امنه الخامس الرابع اتهم ولد طيب من قلد القران والسنه القطعيه صح ايمانه صح ايمانه لاتباعه القاطعي للمقلد ومن قلد غير ذلك لم يصح ايمانه لعدم امن الخطأ ليه لان المقلد غير معصوم الخامس الاكتفاء بالتقليد من غير عصيان مطلقا لأن النظر في الدليل شرط كمال للفعل ومن كان فيه أهلية للنظر ومن كان فيه أهلية للنظر ولم ينظر فقد ترك الأولى السادس أن إيمان المقلد صحيح ويحرم عليه النظر ليه يحرم عليه النظر لانه لو كان يحل له النظر ما كان مقلدا كان مقلدا يعني هو يقلد ولا يقلد لو كان عنده اهليه يعني. الإمام طيب الأراءة الستة دي يشير إلى أن الإمام يختار إيه لما يقول لي باعتقاد العاصي فيما يعتقده مين يزود الثلاثة الأولى غير بعضهم منها لي كذا قل لي كذا ها إن الإمام يصحح اعتقاد العاصي ولا لا يصححه يصححه مطلقا ولا يصححه مع عصيانه لعدم السؤال عن الدليل يبعند المقلب ها. صحيح الاعتقاد مع العصيان مطلقا عشان كده قال باعتقاد العاصي وهو يقصد العاصي المقلد الذي قلّد في اعتقاده دون النظر إلى الدليل مش هنقول حتى لو شاكد بالصنع بالصنع ده مسائل أنا, أنا ضرب متكلف المسائل الفقهية عامة خلاص أنا بتكلم ده رأيي الإمام عشان كده قال اعتقاد العاصي بعض اخوانا محقق الكتاب عزفوا عن هذه الكلمة وصحفوها وانترجوا كلمة العاصي لعدم الضربة بالأقوال التي وردت المسألة فكتبوا في كتبهم أو مصنفات اعتقاد العام لأن لم يرد إلى الذهن أن تقليد في الاعتقاد إلا في أصول الدين لكن في أصول الفقه كان الأمر منصب على المقلد وعلى المكتهد ما عندناش ومقلد ومكسايد تصرف في الأحكام الشرعية العملية ولا ينظر لها في الأحكام الشرعية الخبرية فخرج من دائرة عسيان المقلد في الاعتقاد إلى دائرة العامي المقلد وله وجهها عند علماء الأصول لما يجيح في كتب الأصول على كلام مبسوط فيها التير جدا في هذا طبيعي. الطبيب لكن الصحيح الوارد الاعتقاد العاصي لأن الإمام يقول باعتقاد المقلد مع عصيانه لعدم ذكر الدليل او لعدم السؤال على الدليل مفهوم شيء الضبط اه كده. إيه؟, إيه؟, ايه طب تشوف اللي انا قلته انا رأى ولازم أخذك من إيدك لدخلك على كتاب فمن أقيل لك ده رأيته شوف ده غير سطر أنا قلته يحتمل من واحد لفت أني فيهم أنا حسيبك تفكر رأيك خمسة اللي جاي إن شاء الله ونقف رأيك خمسة إن شاء الله بإذن الله تعالى ونكمل مرة جاية عشان عشان بناتنا عشان تروح سبحانك اللهم وبحمدك نسهد ولا إله إلا أنت نستخلك ونتوب إليك والسلام عليكم الله وبركاته.